مولد الهادي شكور نبينا من سما فوق البدور هدينا اوه احمد طه البشير احمد طه البشير بِنُورِهِ وَالْجَهْلُ زَالَ بِهَذِهِ أَهْ الْكَائِنُ ضَاءَ بِنُورِهِ وَالْجَهْلُ زَالَ بِهَذِهِ بُشْرَى الْإِسْلَامِ